وصلنا الى هذا الشارع وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد متجزي تقليد المتجزي الكلام الاعلان المتجزي من ناحيتين هل ان المتجزي يجب عليه التقليد طبعا فيما تجزأ فيه فيما اشتهد فيه او لا والناحية الثانيه هل يصح لغيره تقليده فيما اشتهد فيه او لا فأما الناحية الاولى هو المستهد المتجزي هل يجوز له أن يجب عليه أن يقلد غيره فيما تجزأ فيه؟ لا فقال بأنه لا لا سقط له جزوه إلا غيره في المستهده وذلك أولا لأن سيرة العقلاء قامت على رجوع الجاهل للعالم لا إلى رجوع العالم للعالم وفي مشهده عالمون سيرة العقلاء موضوعها رجوع الجاهل للعالم لا رجوع العالم للجاهل بل قد يصل نظره واجتهاده إلى حد تخطئة غيره في هذه الموارد فاذا وصل نظره وشهاده الى حد اختا غيره بهذه الموارد فيكون رجوعه لغيره بالعقل برجوع العالم للجاهل لا من باب الجاهل للعالم، لانه يخطب غيره في هذه الموارد فيكون رجوعه لغيره من رجوع العالم للجاهل لا من باب رجوع الجاهل للعالم. للعالم فاذا نخطب السيره ان لا يصح له الرجوع الى المحتل كما أن مقتضى الإطلاقات ذلك فإن الإطلاقات فاسألوا أهل الذكر مثل أنتم لا تعلمون أو فلولا نفرهم كل فرقة من أنطائف الجميع فقروا الدين موضوع الإطلاقات من لم يكن عنده حجه يرجع إلى الحجه هذا موضوع ربا من لم يكن عنده دليل يرجع إلى ذوي الدليل من لم يكن عنده علم فاسالوا الالذب ان كنتم لا تعلمون من لم يكن عنده علم يرجع الى العلماء من لم يكن عنده حجه يرجع الى ذوي الحجه اما من كان عنده حجه كالمستجد فيما تجزى فيه فلا يكون مشغولا لهذه الاطلاقات مورد الاطلاقات من ليس عنده حجه من ليس عنده علم من ليس عنده فقه يرجع الى الفقهاء والعلماء ولو الحج اما من كان عنده حج وقد اجتهدت لهذه الموارد فلا يصح له الرجوع الى غيره فيما اجتهد فيه اذن بالله تعالى ناتي الى الناحيه الثانيه هل يصح رجوع غيره اليه فيما اجتهد فيه ام لا يصح رجوع غيره اليه يبدو ان هناك ثلاثة مسالك. المسلك الأول أنه لا يصح رجوع غيره إليه. لماذا؟ لعدم كونه مصداقا لمطلقات الأدلة. فإن من الأدلة قوله تعالى بسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعنوان أهل الذكر لا يستحق على المشهدين متجزئاً فإنه ليس من أهل الذكر وإنما عنده ذكر لا أنه يعني فرق بين عنوان الذاكر وبين عنوان أهل الذكر عنوان الذاكر يستحق على من عنده ذكر لكن عنوان أهل الذكر يستحق على من مارس الذكر ممارسة طويلة بحيث صار منطبقا لهذا العنوان. فالمجتهد المتجزي قد يصدق عليه أنه ذاكر، لكن لا يصدق عليه أنه أهل الذكر. وحينئذ فلا يكون مشمولا لهذه الآيات. هذا الدليل الأول لمن يقول بأنه لا يصفرو عليه من الجزء فيه كما ذكر. صاحب العوى ولعل سيدنا المخوري تأذى أن لا ولكن يقال في جواب ذلك بأن هذه الآيات وهي آيات تسألوا أهلا البدء إن كنتم لا تعلمون أصلا ليست ناظرة لمقام التقليم باعتبار أن مقام التقليم هو مقام تعبدي. تعبد المقلد بفتوى المقلد المقلد يحتمل ان فتوى المقلد مخالفه للواقع يحتمل انها اصلا لا حجية للواقع ولا في سوره الشارع تعبد لذلك مقام التقليد مقام تعبد المقلد بفتوى المقلد بينما الآية مو ناظرة لمقام التعبد إطلاقاً الآية ناظرة لمقام الإرشاد من لم يعلم شيئا يرجع إلى من علم ليحصل له الإن فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني إن كنتم لا تعلمون فارجعوا إلى من يعلم لي كي تعلموا فمورد الآية الإرشاد إلى ما يحكم به العقل الزبري وما يحكم به العقلاء العقل الفطري والعقلاء يحكمون أن من لم يعلم يرجع إلى من يعلم لكي يعلم الشاب فطري العقل الفطري وبناء العقلاء حاكم على أن من لم يعلم يرجع إلى من يعلم لكي يحصل على العلم هذا أمر فطري شو يقوله الآية في وليست الايه في مقام المولوية والتعبد انه يجب عليكم التدين والتقيد باقوال اهل الذكر حصل لكم العلم ام لم يحصل ففرق بين المقام الذي تنظر له الايه وهو مقام فطري عقلائي ان غير العالم يرجع الى العالم لكي يعلم وبين مقام التقليد الذي هو مقام تعبدي اذ يجب على المقلد ان يتدين بفتوى المقلد حصل له العلم أم لم يحصل له العلم ارقى بين المقامين لذلك لا تكون الايه ناظره بمقام التقليل ولذلك ذكر السيد الحكيم وغيره بان الايه اصلا ناظره الى اصول الدين مقام الذي يجب فيه تحصيل العلم ولا يجب فيه التعبد قصول الدين يجب على المسلم تحصيلها على سبيل العلم واليقين ولا يجوز في التعبق والآية نظرة إلى هذا المقام لأن الآية في سياق ردع بل في سياق مطالبة الناس بأن يسألوا أهل الكتاب عن أمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم أنهم دون إذا ما تدروا فصحك نبوته فارجعوا إلى علماء الكتاب فإن عندهم دلائل على نبوتي في كتبهم، فأي وارد في مقام أصل المصورتين لا وهو مصل النبوة الذي يجب في تحصيل العلم ويجب في التعبود لا يصحوا الاستدلال بالآية المباركة على عدم جواز الرجوع المخير المتجزئ في متجزئ ما أسطن هذا المقام الدليل الثاني الذي استدل به على عدم جواز تقليد المجتهد المتجزئ فيما تجزا فيه روايه العسكري وفي ذكرناها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا عنوان الفقيه لا يسلط على المتجزئين والروايه المذكوره حصلت التقليد في الفقهاء ظاهر الروايه المذكوره ان المقلد يجب ان يكون من الفقهاء وبما انها حصلت المقلد في الفقهاء والمجتهد المتجزي لا يصدق عليه عنوان الفقيه فحينئذ لا يدخل تحت مفاهيم الروايه ولكن الجواب عن هذا الاستدلال أولا ضعف سنة هذا التفسير كما ذكرناه وثانيا بان هذا التفسير مو حاصر للمقلد في الفقهاء وإنما حاصر للفقيه المقلد في العادل فرقا بين المقامين ثارتا أقول لك بأنه يجب عليك أن ترجع للفقيه هذا ظاهره حصر المقلد الفقيه وتارة أقول لك الفقيه الذي ترجع ليه يجب أن يكون عادلا هذا حصر للفقيه في العادل فارق بين اللسانين لسان الرواية أن الفقهاء يجب أن يكونوا عدولًا ولا لا يستقضي لا أنهم يجب أن يكون المقلد فقيها فارق بين المعنين فاما من كان من الفقهاء اصاحنا لنفسه كذا كذا يعني فاما من كان من الفقهاء عادلا يجوز تقليده لا تقول فاما ما يجوز تقليده فيجب ان يكون فقيها فرق بين اللسانين وبين العنوانين لذلك لا يستفاد من الروايه حصر المقلد في عنوان فانذا بأن عموان فقيه يستطيعين فيما اجتهد فيه فقيهون فيما لم يجتهد ليس بفقه فيما اجتهد فيه فقيهون فرجوع العام إلى فيما اجتهد فيه رجوع إلى الفقيه فهو مشمول <تصفيق> به بالرواية وليس خارجا عنها الدليل الثالث الذي استدل به على عدم جواز الرجوع للمجتهد المتجزئ فيما تجزئ فيه هو مقبولة عمر بن حمثاليل إياكم وانتحاكم إلى قضاة الجور ولكن انظروا إلى ولكن انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامهم والمتجزي لا يقال بانه عرف احكامهم وانما عرف شيئا من احكامهم لأنه عرف احكامهم فيخرج حينئذ عن ادله مشروعيه التقليد ولكن الجواب عن هذا الاستدلال اولا بأن سيدنا الخوئي طعن في وثافة عمر بن حمد لله فهذه الرواية وإن كانت مقبولة عند العلماء ولكنه عنده غير مقبولة لطعنه في وثافة عمر بن وعلى فرض تسليم سندها فهي ناظرة لباب القضاء وليست ناظرة لمقام الفتوى والتلازم بينهما لذوي عليه. وسالتان هي معارضه بحسنه ابي خليجي اياكم وان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منا عرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا عرف شيئا يمكن تقول عرفها فانظروا عرف شيئا ومن أجل المعارضة بين النصين تسقط تلك الرواية عن الفجية والاستدلالتها في هذا المقام فإن المشهد المتجزي يصدق عليه أنه عرف شيئا من قضاياهم وأحكامهم مضافا إلى أنه الذي نريد أن نؤكد عليه في المقام أن بين عنوان المجتهد المطلق وبين من يجوز تقليده أمم من خصوص من واج، قد يجوز تقليده ولا يكون مشهدا مطلقا، وقد يكون مشهدا مطلقا ولا يجوز تقليده، قد يكون مشهدا مطلقا ولا يجوز تقليده كما اذا لم يستنبط عصمة. مالكم؟ للملك وقادر على الاستنباط لكنه أعرض عن مقام التجاور لا الاستناده فبالنسبة هذا لا يستقال عنوان العالم ولا عنوان الفقيه عنوان الفقيه وعنوان العالم ظاهر في العلم الفعلي وفي فقاهه الفعليه انه فعلا يملك فقاهه فعليا يملك علم أما قادر على الاستنباط لكنه لا يستند كريم يستقل عدم سلطان العالم الفقيه أو استنبط بعضا وترك بعضا فيما لم يستنبط يصدق عليه عنوان العالم وعنوان الفقيل فلا يجب استنبط. وأما إذا كان وقد يجوز تقريده ولا يكون مشهد المطلقان كالمتجزل الذي محل كلامنا فإنه فيما استنبطه وتجزل فيه يصدق عليه عنوان العالم والفقيل فيصح تقريدا هذا هو المسلف الأول الذي يقول بعدم جواز تقليد المشتهد المتجزّي وردّدنا عليه، فنرجع إلى المسلف الثاني، وهو المسلف الثاني من يقول بجواز تقليد المشتهد المتجزّي في مشتهد فيه، بل يجب تقليده في مشتهد فيه إذا كان أعلام في مشتهد فيه من غيره باب وجوب تقليد الأعلام. وهذا المسلك يتمثث بسيرة العقلاء وبال... فإن سيرة العقلاء قد يرجعون إلى من تخصص في الجانب من العلوم يرجع العقلاء إلى من تخصص في ذلك الجانب من العلوم وإن لم يلب بزوايا العلم كله وبجوانب العلم كله عند العقلاء الرجوع إليه ويعتمروا مصداقا لرجوع الجاهدين العالم كما أن الأدلة شاملة لذلك فإن عنوان الفقيه وعنوان مثلا نفترده راوي الحديث وعنوان العالم يصدق على المشيد أن تجزئ فيما تجزئه في فلا بأس حتى وإن تجزئ في مسألة واحدة من مسائل الصلاة أو مسألة واحدة من مسائل الصيام يصدق المسلك الثالث ما يظهر من الشيخ العراقي حفظه الله في هذه التعليقات وهو انه برزخ بين المدار, من المدار على الصدق العرفي صحيح من تجزا في مساله او في باب من ابواب الفرد يصدق عليه انه فقيه في ذلك الباب ويصدق عليه انه عالم في ذلك الباب ويصدق عليه انه راوي للحديث في ذلك الباب لكن لا يصدق عليه عنوان الراوي بلا قيد عرفان هيك عرفا هل هذا من رواه الحديث لا من رواه الحديث في باب الصوم هل هذا من البخاري لا من البخاري في باب الصوم <تصفيق> فعنوان الفقيه وعنوان الراوي وعنوان مثلا افترض العالم عرفا لا يصدق عليه بلا قيدين وإنما يصدق عليه بقيه هذه المسألة بقيد هذا الباب. بينما إذا كان متجزئا افترضه في عده ابواب متجزئ في العبادات أو متجزئ في الصلاة والصيام مثلا قد يقال بأنه يصدق عليه هذه العناوين بلا قيدين اذا إحنا تبعا بالصدق العرفي إحنا ندور مدار بالصدق العرفي بما أن موضوع أدلة التقليد عنوان العالم وعنوان الفقيه وعنوان الراوي هذه الموضوعات عرفا لا تصدق على نحو الإطلاق بلا قيدين على من تجزأ في باب الموضوع مسألتين إحنا نمشي تبعا ولا يلحد تمامي الكلام الشيء هنا سجده مين اختار المسألة الثانية الظاهر جواز تقليلي في اشتح الى كان مسألة واحد شغل راكي الاقوى الجواز فيما اذا عرف مقدارا معتدا به من البحث كن مصداقا لهذه العناوين التي ذكرناها ولم يحرز مخالفة فتوى لفتوى الأعلى وإلا يجب التقليل هذا أمر مسلم أو لم يكن غيره أعلم من حتى المقدار الذي اشتهادت به هو أعلم منه لبجولة أعلم السيد رحمه الله سيد ببنى قد في إطلاقه نظر. يعني كانه يرد المستدفى السيد الحمينين وفيما اشتهادت به صحور بناء على ذلك أقول لا ما نعام تقليد المجتهد المتجزي إما في خصوص ما تجزأ فيه وإما بشرط أن يكون ملذما بجملة من المسائل الفقهية هذا من الشروط التي ذكرها والحياة قد مضى الكلام عن الحياة وقلنا بأن ظاهر الادله عدم صدقها على الميت فان الميت لا عليه أنه من أهل الذكرى أو أنه مقيمون أو أنه من, من الرواة لأن هذه الأعلام الظاهرة في فعليه لا في من كان متلبس كما يكون في هذا المشتاق أن المشتاق ظاهر في المتلبس بالمبدأ وليس ظاهراً في من تلبس به سابقاً وارتفع التلبس فعلان. يكون <تصفيق> حتى قولوا له هناك قول مثلا يقول له حتى لانه القضيب إذا, اذا قلنا بذات المبنى الذي هو اي منشور عندهم ان المشتق ظاهر في العام مضافا الى سيرة العقلاء كما قالوا فان العقلاء في مورد اختلاف الميت مع الحي مع قوم الحي اعلان لا يرجع العقلاء الى الميت فلا يجوز تقليد الميت ابتداءاً نعم يجوز البقاء ومرتاً له بل يجب في بعض الصورات الله إذا كان ميت أعلم فأجيب البقاء على تقليد كما أمر وأن يكون أعلام أمرت هذه المسألة بشراط الأعلمية وقلنا بأن سيرة العقلاء قائمة على الرجوع للأعلام في مورد الاختلاف بينه وبين غير الأعلام، مضافا إلى أن صار الدوران الأمر بين التعين والتفية تفضي التعين هذا ما الكلام فيه. هنا سيد رحمه الله سيدنا عالم مع اختلاف فتوح مع فتوة المطلوب. وما يجب ذكر الأعلام إذا تلفت؟ فتاوى للتفاقات واعي السيدة بولبي رحمه الله ليست الأعلمية شرطا للتخليط لأنه يرى أنه من احتياط الوجوبي نعم الأحواط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله, قولة لأن مسألة الأعلمية هدو مبنية على الاحتياط وليس على الهدواء لذلك أنا قيل بالاحتياط خل فلا يجوز على الأحواض تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل على الأظهر يقول سيد الغريب مع الأحواض انه يفتي بالألم على الأظهار وأن لا يكون متولدا من الزنا متولد من الزنا ما هو تريد على الاشتراكية. أولاً سيئة العقلة في رجوع الجاهل للعالم لا تفرق بين كون العالم والعياد بالله متولد من الزنا أو بين كون العالم والعالم وثانياً الإطلاقات فإن مورد الإطلاقات هو العالم وعنوان الحقيق وعنوان الراوي وعنوان أهل الذكر وهذه العناوي كما تصدق على الطاهر الموليد تصدق على المتولد من الزنا واما الاجماع ثالثا الاجماع الذي ادعوه على انه قام الاجماع على عدم لياقه المتولد من الزنا بمنصب التقرير فانه اجماع منقول وغير تجريد فلم يبق عندنا دليل على اعتبار الكون المقلد غير متولد من الزنا الا بالشفاعه قد يدعى هذا الارتكاز وأن ارتكاز المتشرعاء على النظر لمقام التقييم نظرا قدسيا هو أنه مقام نيابة الإمام ومقام خلافة الإمام ومقام النيابة ومقام الخلافة يقتضي تنزه النائب عن كل منقصة شرعية أوروبية ومما لا يدين أن التولد من الزنا منقصة عرفيه الا كتب المنصه الشرعيه فبما ان المتشرعات ينظرون الى مقام التقليد انه مقام قدسي لانه مقام الخلافة والنيابه عن الامام المعصوم فلا بد ان يتنزه هذا المقام عن كل شائبه ومنقصة قصى لا ريب فيه ان التولد من الزنا ولعل هذا الارتكاز له مناشئ من مناشئه ان الشرع الشريف لم يسوغ للمتولد من الزنا أن يكون امام ولم يسوغ للمتولد من الزنا ان يكون قاضيا فاذا كانت تلك المناصب التي هي اقل رتبه من منصب التقليد لا يجوز فيها الشارع ان يتقلدها المتولد من الزنا فهذا من باب او لا منصب تقليل مثلا هذا منشئ بالارتكاس المنشأ الاخر بالارتكاز من انه ما ورد في بعض النصوص من صح سندها ان ابن الزمان لا يحن الى الحقيقه المنى ولد الله فهذه النصوص تكشف عن حصول حاله مثلاً عدم ضبطين او حاله عدم قدره من المتول من الزنا على مثلا التحكم على اهوائه وميوله، إن ان ابن الزنا ليقعد الى الخطيه التي ولد منها فمع عدم الوثوق بضبطه لاهوائه وميوله تقليده هذا المنصب الذي واقرنا عصيب مناف لنداء الشارع وارتكاز المتشرعات فإن تم هذا الارتكاز وإلا يكون تضيح احتياط اشتراط هذا الشارع وأن لا يكون من الشروط الشرط الأخير وأن لا يكون مقبلا على وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها. ففي الخبار من كان من الفقراء صائناً بامساك الى اخره ومن التعليم لا يكون مقبلا امساك على الاحوط وفي بالبلاد، بمورد من البلد. بالنسبة إلى هذا الشر لا يكون مقبلاً عنه. لا إشكال بأن مرادهم بهذا الشر غير مورد العدل. أخذتكم. المراد من أنه مع كونه عاملاً لا يفعل المحرام ولا يقالف واجباً مع ذلك. ايضا لا يتبع هواه في الامور المباحه في امر مباح اتباع الهوى في الامر المباح مع ذلك مثلا يشترط هذا المختار ان لا يكون مقبلا عن الدنيا وصفه قوام الغيب ان لا يفهم منه الاقبال على والإصرار على طلبها والإصرار بمختلف الوسائل على الحصول عليها يكون من دوائر الشرع مثلا يرى ان من واجبه الشرعي ان يتقلد هذا المنصب لعدم مثلا تصدي الكف لهذا المنصب شيء اخر اذا كان يرى ان من واجبه الشرعي ان يتقلد منصب الافتاء لأن من تقلد هذا المنصب ليس كفء لإظهار الوجود الشرعي عليه شيء آخر أما إذا أحرزنا أنه ليس بهذه الصوره ولكن حباً للمرجعية وللرئاسة ولمثلاً بهذا المنصب مثلاً هو يتشوه أو يبذل مختلف جهوده للوصول إلى ذلك هذا يتنافى على الشيء مع أنه هو المباح. أقول لهم محارق، طمعه في الرئاسة وطمعه في منصب الفتيا والمرجعية والإدارة في مثلاً أمور الناس هو هذا هوان مباح ما أقول لهم محارق، لكنه مناور إقبال على الدنيا، فهل اشترط هذا الشارع أو لا اشترط؟ ظاهر صاحب العروق اشترط وليس عليه. ظاهر صاحب العرواق والمساس الرواق على الشر لا يكون مطلوباً عنه وليس عليه بعيداً إلا هذا الوارد والعسكرية فأما من كان من المطارسة إنه لنفسه حافظاً ببينين شاهد للشوص لفقرة المخالفة على الرواق فانه مخالف لهوى وإن كان هوى مباحا ولكن أورد على الاستدلال بهذه الروايات مضافا إلى بعث السناط فقد أشار إلى هذا الخلل سيدو بجانب ذلك، بأن المراد مخالفا لهوى مخالفة لهوى المباح هذا لا يحصل قبل الوديعة. فإن مخالفة الهواء المباح بمعنى الامتناع عن الأكل مثلا إذا كان محباً له والامتناع عن الجماع لأن هواه يدعوه إلى الجماع المباح والامتناع عن النظر إلى الطبيعة الجميلة لأن هواه يدعوه إلى الطبيعة الجميلة فيمتنع في كل مورد إذا كان هواه يدعو لذلك المورد يمتنع وينصر على ان لا يفتح ذلك المورد الا بداع التقرب الى الله تبارك وتعالى فلا ينظر الى الطبيعه الجميله ولا ياكل الاكل الشهي ولا يباشر زوجته الا بقصد التقرب الى الله تبارك وتعالى لكذا عنها هذا امر لا يحصل الا للاولياء فاشتراطه في المقلدين او في مراجع الفتيات معناه انه خصوصا في بعض الازمنه وفي بعض البنك <تصفيق> لا يوجد له مصداقا او لا يوجد له مثال و لا يقول به طهر. وإن كان المراد مخالفا للهوى يعني مخالف لهوى الذي يدعوه الى المعصيه موخالف مخالف مطلقا مخالف للهوى الذي يدعوه الى المعصيه كما في الائت فلما من قام رب ونهى النفس عن الهوى مقصود بالهوى هنا الهوى دائر التحسس هو الهوى فاما من صعب مصامر بدهن النفس عن الهوى يعني عن الهوى الداعي للمعصيه كل لهوان ولو كان مباح اذا كان المقصود بالهوى في الايه هذه هذا المعنى قد لا ينظره عقوق هوايه اذا كان المقصود بالهوى في الروايه مخالفا لهوى الهوى الداعي للمعصيه تقصد وين نظره من عزال لازم عليه فان المخالف للهوى الداعي للمعصيه هو عادل فحينئذ لا تكون الروايه دالة على اكثر من العداله ما فيها دلاله على اكثر من العداله هذا مثلا المناقشه في الناس. نعم لا, لا يبعد الاحتياط كما ذكر السيد الامام في على هذا الشرط لكن لا يوجد فيه يفعل هذا الشرط لانه يفعل هذا الشرط او يفعل هذا الشرط وقد يفسر هذا الشرط لانه يفعل هذا الشرط من يكون مقبلا على المدينه وطالبا لها ومكتبا على تحصيلها وان كان اقباله مباحا ولا حرم فيه ولكن هذا الإقبال وهذا الاصرار على طلب الدنيا يكشف عن عدم رسوخ ملكه العداله والتقوى مراسخه الاقبال على الدنيا والحرص على قلبها يكشف كشفا إدبيا عن عدم رسوخ ملكة الحداثة. فلا يكون اقباله على الدنيا وحرصه على تحصيلها يجربه بعض الأحيان لا ملقة عدالا. فحينئذ من هذا الباب نقول بأن مذاق الشارع والتكاليف المنتشرة على اعتبار أن يكون الجانب الثاني تناسب الحكم مع الموضوع هذا قد يأتي في الكلام فيه في العدالة تناسب الحكم مع الموضوع يعني إحنا بحسب مذاقنا الشرعي بحسب أفكادنا الشرعي لو قلنا بأنه نفس المقدار من العدالة المشترض بين الجماعه هو المقدار في المشترط في مقالة نشط بين المنصبين كبير وشاسع جدا مع وجود الفرق الشاسع والكبير بين المنصبين منصب التقليل ومنصب الجماعه مع ذلك هو كافي عدالة إمام الجماعة كافية في مقالة هل مقدار ما العدالة في إمام الجماعة يكفي في مقالة منافذ بتناسب الحق مقتضى تناسب الحكم على الموضوع أن نقول بأن لكل منصب مرتبة منصب إلامة من تناسب معهم مقدار منصب القضايا تناسب معهم مقدار أكبر منصب الدم تناسب معهم مقدار أكبر فاذا مقتضى ارتكاز المتشرحة هو تناسب الحكم حكم. فالمعتبر في مرجع التقويم مرتبة اقوى من سائر مراتب الاعداد التي يكون من مظاهرها عدم الاقبال على الدنيا وعدم الحرص ولذلك سيدنا يقولون بن سر عبر عن اولا السيد الحكيم يقول انه مقام المرجعيه يوجب نقلات المقام مقام المرجعيات يوجه انقلاب المنصب يعني هذا اخفر منصب اخفر المقام. فاذا تقلد شوفوا شا سيئة كمعنى ان هذا المقام الخطره والعظم به يعتبر فيه ان يكون الشخص مؤارضا عن الدنيا واجدا لأكثر مراكب العدالة بحيث اذا حصل على هذا المنصب لا ايه هذا المنصب انقلاب المنصب تعبير السيد الحكيم تعبير السيد الخوي أشكر نعم لابد أن تكون العدالة المرجع واقعية ويلزم أن يكون مستقيما على جاده الشر مع المحافظة التامة والمراقبة على ذلك مراقبة شديدة لأنه محطرة عظيمة ومذلت مثل ما هو صلاة الجماعة أو, أو كل يوم يطلق أحدهما يخالبه يؤوى لكما ينصح وقوموا بمقام لا يتصور به غمز ولا لا يتصور به شائبة ون. من ان الملك غير لاسقا من ان الملك غير قويه كلام فإذا نتاقل خب نحن بحكينه إذا السيد رحمه الله تعالى على المحرم سيد الخب نحو يضر بعمل إذا رجع لفقد العدالة خبه الله فلا سيد يقول كذلك على نحو المحرم والخبر بآية له على أزياد من اعتبار العدالة أوه. بعد ذكر هذه الشرائط الله. والعزه نعم سهل